بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جلم تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضاة أزواجك فالله وثور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَذْبَأُ اللَّهِ فَقَدْ صَادَ طَلَبُكُم وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الضهيد حسى ربه إن طلقكن أن يبدلهون أزواجا خيرا مِنْ كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا سكم وأهلكن رقود الناس والحجارة عليها ملاك غلا غن شداد لا يعصون الله. زين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم